شكٍّ من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عادهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم الك السماوات والأرض وما بينهما فَالْيَرْتَقُوْ فِي الْأَسْبَابِ جُنْدُ مَهْنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ زُلْؤَتَادٍ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأِيكَهُ وَلَائِكَ الْأَحْزَابِ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّع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 الخصمان بغا بعضنا على بعض فحكم بين الناس فحكم بيننا بالحق وال.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 من الخلطاء ليبغي بعضهم إلى بعض إلا الذين, آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن دابود أن مَا فتناه فاستغفر رَبَّهُ وخر راكعا وأناب الله أكبر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا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 أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أُولُو الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوا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 إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما أب جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات قرفة راب هذا ما تعدون اليوم الحساب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 قل إنما أنا مُذِرُ وَمَا مِن إِلَهٍ إلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أنتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون <تصفيق>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 قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لأن جهنم منك وممن من تبعك منهم أجمعين